نهول به علينا مصائب الدنيا وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَفْدَمَ مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهَا الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلِ الثَّأْرَ عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا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 اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضال إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا أسيرا إلا فككته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا لنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا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 ولنبيك بالرسالة وما توعى على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم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 تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك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 شايخنا اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا اللهم اغفر لعلماءنا ومشايخنا اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية اللهم مدهم بالعمر المديد والعمل الصالح الرشيد ووفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضا وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتمنعه من الشر هذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا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 اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وارزقنا في صلاة قبل الممات اللهم طهره من إخوان القردة والخنازير اللهم مزقهم كل ممزق اللهم عليك بهم ومن شايعهم يا قوي يا عزيز اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وذلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر جزى الله قال على خير الجزاء